لا اله الله القرءان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك نعبدك انياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم والظالمين ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركات هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركها فيما رزقناكم, فيما رزقناكم فأنتم فيه سوا تخافرنهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الأهيات أنكنون بل اتبع الذي ظلم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون مليبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا سطر دعوا ربهم منيبين إليه سلطانا فهو يتكلم بما كان به يشرك وإذا أذقنا الناس رحمة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 ثم يميتكم ثم يحييكم هَلْ من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى بحري بما كسبت أيدي الناس وهرن فساكم في البر والبحر بما كسبت بما كسبت أيدي الناس يذيقهم ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم لعلهم يرجعون